أعزب الله سبحانه من الشيطوري بسم الله الرحمن الرحيم بلله تعالى نحن نسيئين من السفرون الله تعالى من شروري أفسنا ومسيئات أعمالي بم يد الله تعالى فلا مضينا ومن يوضي فلا هادئة له وأشهد أن لا إله الله رحيه ولا شريك له وأشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إما بعد أطفال الله واصلوا حديثنا عن القصص القرآنية ويلازمنا نواصل حديثنا عن قصه نبي الله ادم عليه وعلى نبينا اكل صلاته والسلام وكما علمنا من اول لقاء لنا في هذه السلسله ان العبره والعظه هذا هو المراد من هذه الدروس في نقضي الوقت اخوه في قصص من المراد ان تخرج بعبره وعظه من هذا القصص دايرين حديث اخوي في الان عن قصة ببوط آدم عليه السلام وزوجه وإبليس إلى الأرض وقلنا يا إخوتي في الله إن الأمر جاء بالجنب قول المرى فوالك وتعالى اهبطوا ثلاث مرات في القرآن الكريم وجاء الأمر بالتثنية قال اهبط مرة واحدة والأمر بالإفراد قال اهبط مرة واحدة في القرآن الكريم وقلنا يا إخوتي في الله إذا قلنا اهبطوا يبقى المراد آذف عليه السلام وزوجه من جهة وإبليس من جهة أخرى طيب وعندما نقول إخوتي في الله قال, قال اهبط قال فاهبط منها فالمراد بإيه؟ بإبليس لكن قلنا الإشكال سوف يكون عندنا إخوة في الله عندما قال اهبط قلنا لو أن قلنا, قلنا إن المراد اهبط آدم إبليس بقى عندها إخوة في الله لا إشكال لكن لو قلنا إن المراد آدم وحوائب هنا إشكال يأتي الإشكال إخوتي في الله من أين المولى تبارك وتعالى قال بعضكم من عدو يبدأ إخوتي في الله هنا تبايا معنا هذه الآية يحدث إشكال عند كثير من لقلنا يا إخوتي في الله كما قال ابن القيم رحمه الله قال إن الأمر جاء بالهبوط بالجمع والإفراد والتثنية أما الأمر إخوتي في الله من الله عز وقل بالعداوة جاء برفز الجمع قال ربنا تبارك وتعالى قال اهبط منها جميعا بعضكم لا قال بعضكم في كل الايات ان ناخذ بين العداوه بيننا وبين ابليس عداوه متفصله فمن عاد الاصل حتما ولا بد سيعاد الفرع يبقى العداوه بيننا, بيننا وبين ابليس ليست عداوه ايه ليست عداوه ما عداه عداوه متاصله سبب العداوه بيننا وبين ابليس حسنا للحسد الذي حمله على الاستكبار الذي جعله يبغض امر ربي تبارك وتعالى لكن عايزين نعرف ايه لماذا نشات العلاقه هل كان في خلاف بين ادم عليه السلام وابليس على مثلا قطعه أرض في الجنة خلافه كان بسبب ثاني بسبب الدين يبقى الخلاف بينك وبين ابليس خلاف على الدين متى ينتهي هذا الخلاف قلنا في حالتين ما هما الموت او أن تترك الدين وقلنا من عنده استعداد أن يتخلى عن دينه عشان تعرفون أنت كده العلوة بينك وبين إبليس العلوة قد إيه؟ قد انتهت لأن يا إخوة ليست العلوة بين عدم على أمر يعني مثلا قطعة أرض في الجنة أو أمر من أمور الدين لأن الجنة يا أخي تسع تسع آلم عليه السلام وتسع كأنت ولذلك قلنا يا لو حدث أي خلاف بين رجلين على أمر من أمور الدين بشي من يتحسدوا على ما عند الله تبارك وتعالى يبقى أحدهما يا إخوة عنده خلق لأن ما عند الله عز وجل يسعني ويسعك يا روش الله وإذا كنت وليس بمثل أعلى قلنا يقولوني في الطالبين مثلا بيتنافسوا فيما بينهما لأرضاء مدرس هو الخلاب يحدث إمتى لأن ما عند المدرس لا يكفي إلا لواحد منهما لكن ما عند الله تبارك وتعالى يرفي جميع الخلق طيب ثم بعد ذلك إخوتي في اللعنة قلنا المورة تبارك وتعالى إنما أهبطها آدم أعلمنا أن آدم أهبط من إليه من الجنة الجنة في مكانها؟ في السماء فالهبوط إخوتي في الأكام إلى قلنا متى أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض؟ إمتى بالضبط؟ حد يعرف؟ يوم الجمعة، تمام؟ بزوجنا خير النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة خير ويوم انطلع فيه الشأس يوم الجمعة فيه أخلق آل وفيه أدخل الجنة وفيه أخريج منها يبقى منصر الحديث أن هذا ما أرسل من الجنة إمتى يوم الجمعة طيب أهبط إخوتي في الله في أي مكان أعزائكم الأخير يبقى نحن كما اتفاقنا بدل الدروس أن هناك أمر عندنا عبنا ككل لأن بعض الناس قالوا كيف ينزل في الهند ومش عارف حول أن أخذوا يدوروا على بعض ألتقوا على جبل عرفات فسمي عرف عرف عشان تعرف آدم هذا ما فيه معني يسعني ذلك يبقوا هبط في أي مكان لا نعلم ثم بعد ذلك إخوة فلا قلنا إن المولى تبارك وتعالى عندما أهبق آدم عليه السلام وزوجه إلى ماذا قال يا إخوة قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قلنا نستفيد من هذه العبارة إيه؟ من هذه الآلة الكريمة ماذا نستفيد منها أجل <تصفيق> محدود نعم اعلم أنك راحل ولكن في الأرض مستغر استقرار ومتى يبقى تمتع في الدنيا الامته إلى حين لا مش هتخلت في الدنيا يبقى متعديش إخوانك في الله تبارك وتعالى لأجل الدنيا الإنسان يخلص, يخلص إخواتهم مثلا على المراس وعلى أجل أنت راحل طيب ثم بعد ذلك في الله تحدثنا عن أمر في هذا قصة وقلنا هل المولى تبارك وتعالى عندما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض وزوجه هل تركان ربنا عز كده هل النساء نزل إلى الأرض وأهبط إلى الأرض وطركوا المولى تبارك وتعالى يزاك الله خيره مولى تبارك وتعالى فأنز أهبط آدم إلى الأرض ودله على سبيل النجاح قال في آيتين من القرآن الكريم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشكر وفي الآية الأخرى قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزن يبقى لا ظلال ولا شقاء ولا خوف ولا حزن بشرط بس ايه هو فمن اتبع هدايا ايه المراد من هدايا اخوة نعم فضل الرسالة. مولا تبارك وتعالى سيرسل لكم رسول برسالة من عند الله إذا اتبعت هذا الرسول وسرت على وفق ما جاء به من عند الله عز وجل لا تضل في الدنيا ولا تشقى يوم القيامة ولا تحزن على ما مضى ولا تخاف على ما سيأتي بس بشرط بشرط أن تتمسك بهذه الرسالة نزلت من عند الله تبارك وتعالى لا تضل وذلك قلنا يوم ما تجد إنسان يقول لك والله أنا أنا متحير مش عارف أعمل إليه متحير ومسألت تعمل إليه دليل من أنت إيه؟ انحرفت لأن طالما أنك على الحق لا تظل طالما أنك متمسك بما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تظل ربنا عن كتب الفمن اتبع هدايا فلا يظل وذلك اخونا قلنا هل هذه الشريعة غادرت شيئا من أمور الناس في أمور دينهم ولم الأمور دنيا دنياهم ولم توضح لنت تدخل حجرة نومك ومع زوجتك والإسلام علمك ماذا تقول كيف تقضي حاجتك ماذا تقول عندما تريد أن تنام ماذا تفعل عندما تصلي عندما تذهب إلى ما في أمر يا أخوة من أمور الشريعة إلا وضعتها هذه الشريعة ونزلل قلنا يا أخوة لما دخل رجل اسمه علي بن حسين بن واقد على هارون الرشيد وعنده طبيب النصراني فالطبيب النصراني بيعمل حب يطعم في الإسلام بس بيلفله جدا فقال له العلم علماء علم الأديان وعلم الأبدان وانتو طبعا محمد جاءكم بعلم الأديان ولم يأتيكم بعلم ليل بعلم الأبدان فقال تتعلم العلم الشرق حتى لا يضحك عليك أحد من الناس لما فهم دينه بيقولوا أنتم محمد جاءكم بعلم الأديان ولم يأتي بعلم الأبدان فعلي ابن حسيني بن واقد قال لقد جمع الله عز وجل للطب كله في نصف آله قال وكل واشربه ولا تسيرك وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الطب كله في حديث واحد بحسب ابن آدم لقيمات مقيمة صلبة فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يبقى لا تظل في الدنيا ولا تشقى في الآخرة ولا تخاف على ما سيأتي إذا تمسكت بلايه؟ بشكل أن تتمسك بالشارع وإذلك يقرأ أضرب لك مثال عمر بن عبد العزيز عندما أراد أو عندما وفته منيته في أخونا قال دعوا لأولاده فدعوا لأولاده فيقف أمامه فبكى لما شف أولاده تقرقت عينه وقال بنفسي فتية طرقتهم الأمان لهم ثم قال يا بني لقد رأيت أن تغتل وأدخل نعم أو أن تفتقر وأدخل الجنة قال فرأيت أن تفتقر وأدخل الجنة فالمؤمن أحد أقالي وقول لي أنت سيب أولادك كده فقراء لا مال لهم فأوصي بهم إلي أو إلى أحد من نظرائه يعني سيبنك في وصيه ديه وصيه في فلد وفلاد عشان هما أنت قرأتون فقراء فقال ولد عمر قال إن ولي فيهم أو وصي فيهم المولى تبارك وتعالى الذي يتولى الصالحين فولد عمر واحد من اثنين إما رجل صالح فالله يتولى الصالحين وإما رجل فاسد فلن أكون أول من أعانه بالمال ثم قال يا بني لقد طرقت لكم خيرا كثيرا والله لا تنرمون على أحدك من المسلمين ولا من اهل ذمتي الا راوا لكم حقا علي بقول ده, ده, ده ما ترك لك ذكر حسن ده تركت لك ثناء لما تمرك قد فوق فوق الرؤوس. لذلك اخذ فله هذا احد التابعين قال ما مسلم او مسلم الخولاني داخل على بعض اصحابي في المسجد فقال له ذكرنا فقال لهم بما رايت ام بما سمعت انت بتقول بالله يقول لك حاجه شفتها ولا سمعتها قال له بما رايت يعني شفتها ذكرها بحاجه شوي رايتها قال لقد رايت عبد الم اولاد عبد الملك بن مروان يتقاسمون ثروته قال نصيب كل واحد منهم خمسون درهم درهم ده من إيه؟ من الذهب والدرهم ده 14 جرام سوف كده درهم درهم درهم فأربع عشر جرام فجلت مئة شوف المبلغ دي خلاص فترى كم كل واحد خمسين درهم قال ورايت اولاد عمر بن عبد العزيز يقتسمون ثروته كان يا اخونا كانوا يوزعوا عمر عبد قال نصيب كل واحد منهم نصف درهم او درهم الدرهم ده من الفضه او نصف درهم من الفضه الدرهم كان يشتري شاة يعني نص بشاة او شاء. يقول ومرت به الايام فقال برضه به الزمن قال وَرَأَيْتُ أَوْلَادَ عَبْدِ الْمَلِكِ إِبْنِ مَرْوَانِ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ بيتسوّل لا سر والا له واحد أولاد عبد الملك الموازن بيشعر لا سر والا مشدة الفقه قال أولاد عمر بن عبد العزيز يجهزون الفيوش هذا انت ايه؟ تقول الله دي أنا, أنا عايزة أمي يا أخي أمي المستقبلة كنت تمقبل على ربك تبارك وتعالى فربنا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه وضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديد زيد بن رضي الله عنه جاب ماله كله والنبي يقول له ماذا تركت لاهلك؟ اللهم صل كلهم فاضي فترك أولاده إخوة لا مال لهم ومع ذلك لما النبي يسألوا ما تركت قال تركت لهم الله ورسوله هل ضاع أولاده أبو بكل الصديق لدى الضوء لا والله إخوة ما ضاعه لأن أقول لك أول عايز المنهج الذي لا عوج فيه لا ضلال ولا شقاء ولا خوف ولا حزن تعمله تمسك بالشاط يا شيخ ده أنا فقيق ياخي تمسك بالشارك فإزيك قلنا الإنسان منه إيه يبقى قولك لله ده أنا بقى أمي مستقبل أولادي أمي كنت مرد أنت تصرف كل حلتك ولك وقلنا الإنسان لابد أن يتقل ربه تبارك وتعالى في هذا ليه في هذا بقى إن شاء الله يكون اليوم نبدأ الحديث عن موضوع أهم من مواضيع في قصة نبي الله آله كده خلصنا نتبقى لنا إلى ومحاظرة أخيرة عن وفاة نبي الله آدم عليه السلام هذا محاظة الإخوة ألا وهي محاجة آدم وموسى عليهما السلام خلاص يا إخوة <تصفيق> هذا قلنا محاجة آدم وموسى هذه في الصحيحات في المسلم وفي كتب السنة يعني لما جاء الواحد يشكف فيه في صحته من رواية أبو غري رضي الله عنه من عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة قال صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما احتج آدم وموسى عند ربهما في رواية عند المسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال موسى أي رب ألنا أبانا آدم الذي أخرجنا وذريته من الجنة بس يد موسى أبانا ربنا ألنا إيه آدم أبانا آدم وذريته الذي أخرجنا من الجنة فارام الله عز وغلا آدم فقاله أنت آدم الذي خلقت الله بيدك وأسكنك الجنة ونفخ فيك من روحي واسكن لك ملائكته وعلمتك اسماء كل شيء فلماذا خيبتنا واخرجتنا وذرياتك من الجنه وفي روايتي انت ابونا لماذا خيبتنا وذرياتك من الجنه وفي روايه قال له نبي الله موسى انت ابونا اشقيتنا وذريتك واخرجتنا بخطيئتك من الجنه وفي روايه قال له موسى والله لولا ما فعلت ما شقيت ذريتك اي ما فقال له ادم عليه السلام من انت قال له انا موسى قال له نبي بني اسرائيل انت الذي اصطفاك الله وكلمك نجيا يعني كفاحا بدون واسطه وخطت لك الالواح بيده في روايه قال انت نبي بني اسرائيل الذي كلمك الله عز وجل من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه دي هنا نسبت فيها ايه يبقى تسمع صفة الكلام من الله تبارك وتعالى خلاص <تصفيق> وكلمك ولم يجعل بينك وبينه واسطة لم يجعل بينك وبينه واسطة من خلقك <تصفيق> فقاله آدم عليه السلام فبكم وجبت التوراة تكتبت قبل أن أخلق وقبت التوراة كذبه قبل أن يخلق آدم عليه السلام بأد إيه فقال له موسى بأربعين عام دربنا كذب التوراة فابل أن يخلق آدم عليه السلام بكم وأربعين سلام فقال له آدم عليه السلام فهل وجدت فيها فعصى آدم ربه فغوى يبقى احنا هنا فننا نستطيع أن نجزل إن من نصوص التوراة وعصى آدم ربه فغو لدى ناس الحديث الصحيح هذا قال فهل وجدت فيها فعصى آدم ربه فغو فقال له آدم فقال له نعم فقال له آدم فكيف تلومني على أمل كتبه الله عز وجل علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة يبتدؤون ان الامر قدره الله عز وجل قبل ان يخلقني 40 سنه وفي روايه قال له ادم اتلومني على امر قدره الله عز وجل قبل أن يخلقني قبل ان يخلق السماوات والارض قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى وفي روايه اخرى فخصم فخصم ادم موسى وفي روايه اخرى فحجه ادم معنا قلت جماعة مخوم ضارئ فقال لك إيه؟ فحج موسى قال لا فحج آدم موسى هذا أصلي طبعا معنا رواية المسند فحجه آله سبحانه ما مش عايزة بكلام وزي مرح بقوله إيه؟ بقوله وكلّم الله موسى وكلّم الله موسى تكليم قالوا وكلّم الله الشيء يبقى أمين يكلم موسى يكلم ربه سبحانه وتعالى عشان يثبت بعطبه الرديء إن القرآن هذا ليس كلام الله أسرع فطعا ماذا قال له؟ قال له لا تبول ضي ولما جاء موسى لمقاتنا وكلامه ربه تعمل فيها دي لكن وضعا كل العقول هي كل متفاوت طبعا هذا الحديثي إخوة عمل إشكال كبير أنت كثير من الناس يقول لك دهنا ربنا أقدر عليه الرجل خلاص ما حسبنا على أبو تقدره عليه ليه ده ربنا أقدر عليه الزين وإذن طبعاً ده كما قلنا قبل هذا رجل من الجماعة قلنا ليه الجبرية خلاص الجبرية يقول إنسان مجبور متزوج من امرأة عظم جبري فدخل وقت امرأة تزمي فعندما كان قادر الله وكان أمر الله قادر أم مقضون ألا ضبكم ينا إذا كنت أخشفت حلاص؟ حلاص؟ أقول لك الإنسان أقول لك فظلت طائفتي لا يفعل ذلك الإنسان لا في مهب الريح وطيفة أخرى لفت القلب ولكن ربنا لا يعلم الأشياء إلا بعد إلا بعد هكولين وهذه السنة كما قلنا وسط بين هتين هتين الطائفة الحديث في بعض الأمور أمر أول احتج آدم وموسى يعني لابد نعلم أنه حدث منهما لقاء صحيح كده؟ اللقاء ده كان بعد موت آدم في حياتي موسى. صح جد؟ طيب السؤال الآن. متى وكيف انتقى؟ واعزة يقول لك الأرواح التقت. يقول ما أنت لو أنت التقت بدي فيش فيش معجزة أصلا. زي ما النبي صلى الله أسر إليه بليه؟ بالروح فقط. فين الاعجاز? فين الاعجاز انا انت نايل? قلت نمت بارح في حياتي نفسي وروحتي امريكا واجيت مش هدي يقولي هدي كذلك? لكن الـ الـ الامر يا خانا كده الاعجاز فين? انها بقى لك انا روحتي بروح الجسد لحنا نضرب اكباد الابن. ولزلك ده, ده, ده مش لكي طريش يمكن عقلهم افهم بيفهم اكتر بعض الناس. لزلك كون معطلقوا عن انفصل بالاجل هافي. لكن أنا نايم يا إخوانا واحد تصحيب قلت أنا نهارته روحت أمريكا في الحن وبعد كده بعد ما روحت أمريكا رجعت وقلت أنا روح مش عالي في الحن الصين ولفت العالم كله ولا لا حاجة ممكن أعترض عليه؟ زي كربنا يا وليه؟ سبحان الذي أسر بعبده عبده يعني روحه الجسد اثنين فتيجي بألتقى تقى آل وموسى بالتقاء حقيقي، متى حدث؟ ذكر الذهبيب في سير علام المباركين في ترجمة هارون الرشيد قال اجتمع عند هارون الرشيد وجهاء الناس وكان من جملة الحاضري أبو معاوية الضريب معاوية الضريب راحد العلماء فالماعد جنب هارون الرشيد، فالنرشيد يقول له إيه؟ قولوا ذكرنا بحادث رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا ذكرنا بحادث وهو طبعا ده لحد تكون في التاريخ ايه. تجد بتوع الأفلام ومسلسلات شواهوا التاريخ الإسلامي جيب لك هارون الرشيد ده كأنه رجل يعني كان بتاع نساء الجوال من نسبة طبعا تجد الأمور ايه؟ خلاص فلا الهارون الرشيد ده يا أخونا هذا كان عابد وزاهل لله تبارك وتعال وله موقف كثير فالمهم خرج طبعا معاولة عند أبوهم على فقال حدثنا بحديث فقال احتج آدم وموسى فقال رجل شريف شريف عدم وجهاء الناس قاله أين لقياه تبتولتك أبن فين فما كان من رشد هنون في الله أن قال بعدما غضب غضبا شديدا وقال النطع والسيف زنديق يطعن في الحديث فظل يا ابو معاوض ضروري جماعي يهدوا ويسكتوا إلى, أليه؟ إلى أليه؟ السيف والنطع العزق يضع رأسه لماذا يا إخوة؟ ده, ده بيعارض الحديث بيعارضه ده بيعارض الحديث بيعارضه وقال رسول الله يصلى سلم لك أصلي وفصل يا أخي ده أقول لك قال رسول الله معاك حديث ترده؟ تقول له ده اللي بما طبعا فيه حديث آخر كده وكده والحديث يزد بينه انت عارض لكن اقول لك قال رسول الله تقول لي والله ده اصلي انه ده كده ما ينفعش ده مش جواز ده كده ايه هذا هذا ينبغي التعامل تقدير السلف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم على بالسيف والنطع ودرع شريف جاي قوم عشان عايزنا نضرب ايه هنضرب عمق قوم طبعا هذا هذا الامر ايه حد طب لازم نعرف كده الامر الاول ايه متى يا اخوه فيه برضو أبر لابد نعرف في برضه قبل لا بدي نعرفه في متى كانت الكتابه متى كانت الكتابه شلون الكتابه كان ايه ربنا كتب مقادير الخلائق قبل ان ياخذ الله عز قبل ان يخلق السماوات والارض بكام خمسين ألف سنة ومعنا في هذا الحديث أنه ربنا كتب التوراق إمتى قبل أن يخلق لي هذا أربعين سنة وده الحديث في الصحيحة وعند الترليزي والحديث صحاها الشيخ الأباني في الصحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله عز وجل كتابه قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف يعاب ده كام كده يلفع وأنزل منه آيتي ختم بهما سورة البقرة لا يقرأ بها أو لا يقرأ بها في بيت ثلاث ليال فيفر منها الشيطان آيتي من سورة البقرة قرآن في البيت ثلاث ليالي قال إِلَّا فَرَّة مِنْ هُلَيْهِ إِلَّا فِرَّة مِنْ يُشَيْرَة يبقى معنا الحديث الصحيحين حديث حزيفة خمسين ألف سنة. الحديث اللي معنا ده كان ربعين والحديث لغب بألف يعاني هم ألفين ولا خمسمين ولا نقول إخوتي في الله إن بداية الكتابة كانت من قبل أن يخرق الله عز وجل للسماة أرض أمسينا أكساً. تستمر في هذه الكتبة إلي إمتى يا إخوة؟ إلا أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض. يبقى ما فيه تعارض في هذا ما فيه تعارض في هذا الكلام. ولذلك يسكرني ولله المثل الأعلى. يوجينا قلنا الواحد عايزين تكتب المحاضرات نعدى من قيه المسجد. في خلال الأسبوع ده كله. فقول لك أنا كتبت يوم السبت محاضرتي. ويوم الأحد محاضرة ويوم الخمس محاضرة كما بيالكتابة كلها كانت انت في هذا المكان امتى بدأت الكتابة قبل أن نفرق مع رضينا السموة والأرض اللي كام 50 طيب اه. طيب إبقى كانت على خيام على مدار كام 50 ألف ألف سنة طيب الصؤال يخل قبل ال او او شلون تقول معنى القدر <تصفيق> معنى القدر. <تصفيق> أن كل شيء في كون الله عز وجل خلاص عالمناه ام لم نعلمه كل حاجه في الكون تعرفها وما تعرفهاش وقدّره ربنا عز وجل وكتبه قبل أن يخلقه خلاص؟ يعني مثلاً أنت اسمك إيه؟ فلان وفلان فربنا قدر لكل اسمك فلان وأن يكون أبويك فلان وفلان وإن أنت تتزوج فلان وأن تنجب فلان وفلان ده كل ربينا اخوانا قبل أن يخلق السنوات الرضب جام بخمسين ألف سنة السؤال أخوة طيب قبل أن يخلق المولى تبارك وتعالى قبل أن يكتب الله عز ويلا خلاص؟ قبل خلق الصلوط بخمسين ألف سنة أين كانت المقادير؟ المقادير كانت فيه؟ يعني نعرفين عامل قبل خمسين ألف سنة؟ ربنا كتب مقادير خلق طيب قبل خمسين ألف سنة كانت في علم الله الأزليم كانت فيه؟ في علم الله عز وجل ليه؟ أزليم فَعِلْمُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَزَلِيٌّ كَمَا أَنَّ ذَاتَهُ أَزَلِيَّةٌ وبدأ كان في علم مولة الوأس كامل وتعالى طيب، معنا يا إخوة في سنة التدميزي من حديث عبد الواحد بن سليم يقولوا أتيت المدينة فوجدت عطاء بن أبي الرباح فقلت له يا أبا محمد إن عندنا أناس يتكلمون في القدر بالبصرة فقال ليه عطا يقولوا في ناس عندنا في البصرة يتكلمين بالقدر فعطاب أبا روح ماذا قال له قال تقرأوا القرآن قال نعم قال أقرأ علي الزخف يا أوصف الزخف فقال عليه قول مورة واركو تعالى حال مم الكتاب المؤمن إنا جعلناه قرآن العربي تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فقال له عطاء العبد الواحد بن سليم ما أم الكتاب قال الله أعلم قال كتاب كتبه ربنا عز وجل قبل أن يخلق السماوات والارض فيه فرعون تكاف وتثبت يد ابي لهب وتبت كل يا اخوانا كل ما قدر ايه مقادير صالح ما كان وما سيقدره ايه ربنا تبارك وتعالى فين قدره ربنا تبارك وتعالى في الصحيح أو في اللوحة المحفوظة أيضاً إخوة تثلات إن الإيمان بالقدر إخوة هذا ركم من الأركان الإيمان. لا يصح إيمان المرء إلا به فلا تؤمن بليه؟ تؤمن بالقدر معنا الحديث أخوة هنا في صيح مسلم إن حديث يحتر يعمل قال أول من تكلَّم في القدر عندنا في البصرة معبد الجهنين يبقى أولا حتى في القدر ما معبد الجهنين قال فانطلقتُ أنا وحُمَيْي ابن عبد الرحمن الحِمْيَرِي حَاجَّيْنِي أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ يبقى خذوا واحد معاه؟ <تصفيق> نعم؟ الجهلين أب النوم حجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدار شوفوا خدت التعامل بيتعامله الزهر فاحد ألقى شبه عليك ماذا تفعل؟ مراشا لكفتي قال لكفر الحين حجين أو معتمرين إن واحد من الصحابة يسهد لأنهم أعلموا بكتاب الله عز وجل مننا وما أخر بعضهم وذهبوا إيه؟ وذهبوا إلى الحج فوفق لنا فوفق لنا يعني لو داخل كده فقول نحن نسأل واحد فهو داخل وجد مين؟ عبد الله بن عمر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر بن القطابي داخل المسجد قال فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماده يقولون هم رايحين عشان في عشان يسألوا مين؟ أحد من الصحابة فعامل ايه؟ عن هذا الأمر الذي وقع وبعدين معنا خلق يتكلم في القدر يعني بيعمل ايه؟ بينفي القدر وفيش ايه؟ فيش قدر فطبعا واحد عن يمين والتان عن ايه؟ والتان عن شماده قال فظمنت أن صاحبي سيكلوا الكلام إلي يعني هم رحلت لي واحد يروف على اليمين وثنين عن شباب فصاحب مرضيش يتكلم عشان هو إيه راجع أن يتكلم له قال فظمنت أن صاحبي سيكلوا الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن يعني عبد الله بن عمر قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم شوف يخلنا التابعي اخواننا او احد الصحابة او يذكر حديث ويجيب لك كلام ما تفكرش ان الكلام ده ملوش معنى هو يقولك دي ناس بتقرأ القرآن وبيتقفر العلم يعني بيضطوا بالعلم ها بيضطوا بالعلم يقرون القرآن وتقفونا العلم وذكرنا من شأنهم بكثرة العبادة والطاعة والذكر الله يتورك وتعالى وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف يعني ربنا لا يعلم الأشياء إلا بعد إيه إلا بعد وكوله قال فإذا لقيت هؤلاء لمن يقول له كذا عضره من قال فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني لمن يقول كده عبد الله واحد يقول كده قالوا له ده العبد عمر جريء منكم وانت برآه ايه برآه والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقضاء شوف له معك مثل أحج ذهب وأنفقت في سبيل لا يقبله ربك تبارك وتعالى إلا بعد أن تؤمن إلا أن تؤمن بعد أن تؤمن بالقضاء ثم قال حدثني أبي أبوه مين عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جروس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذين وقال يا محمد ما الإسلام فأجابه قال ما الإمام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشعره يدرك المركز ليه؟ ركن الاكيد لا يقبل يا اخوي من انسان الا اذا امن الا اذا امن بالقدر واذا يا بالقدر هذا يقعد الانسان تستريح تطمن تعرف ان ما اصابك ان ربك تبارك وتعالى قدره المولى عز وجل وقع بك هذا لحكمه ارادها ربك تبارك وتعالى طيب يا اخوي هل ده مدعاه هنفصل نشرح حادثه الصدقات القديمه للتكاسل هل ده مدعا يا أخونا راح نتكلم أقول ده خلاص أن ربنا قدر عليها كشنا راحا قدر على كل جنة كنا يا قبل ذلك إن مراتب القدر كامل حدث معنا في دروس عندما تكلمنا في أصول السنة مراتب القدر كامل أربعة خلاص العلم والكتابة والمشيئة والخلق دون مراتب القدر الله يبقى قلنا أنا وقع بي أمر هل المولى تبارك وتعالى أعلمك وأخبرك قال الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباء ولا حرمنا من دونه مشيق هل عندكم من علم فتخرجوا الآن دلوقتي تقول ربنا أقدر عليه أن أنا أذنك هل أعلمك؟ ما أعلمك؟ طب ما الذي أدرك أنه أتقدره عليك؟ أنت بنفسك أهو؟ وإذا كنت يقول الحموك أن الإنسان فينا إيه؟ بيأمر؟ هتيجي إما لك إيه؟ طيب يا أخي تقول ده أنت زنيت؟ تقول ربنا أقدر عليه الزنة خلاص طيب سيب زوجتي سيب زوجتي واحد بيعكسها واحد بي هو ده ربنا قدرها الزنا سوف ايه سوف يزدي بيه صح كده طيب انت بتسهل سو ربنا قدر علي السنة طيب خلاص عم سبدينا جيبك كده نحط ايده ايه ايده في ايه وناخد الموبال بتاعه هو ربنا قدر يتسهل حايد سهل طيب ليه ما وعط ايده تجيبك بتدفعه وممكن تضريبه او تقتره لماذا يبقى نعم قدر عليه لكن هل اعلامك بهنا لم يعلم يبقى ليس لك حجه ان انت تتعجج بايه ان تتحدث بالقدر لا انتبه انتبه لك حجه ابدا لو انت عارف ازاي كنت تدخل المسجد في حد يا اخونا من جنب زي مغناطيس خدك من جنب علىامات الكنيسه ولا انت بنفسك اللي انت اللي سيبت ده الموضوع خلاص فأنت أنت أخي لا تشغل بالأك بما قد ضر النورة تبارك وتعالى تشغل نفسك بعمل الذي قد الذي تعمله أنت العمل الذي قد تعمله أنت وزيك رسول صلى الله عليه وسلم قال أعمال فكل ويسر لما خلقه قولوا ربنا قد ضر الخير ونكون من الصالحين ومن أهل الجنة وعمل على نترك العامر والله رحمة ربنا قدر عينا هذا الأمر ما الذي أعلمك أنه يقدره عليه؟ هل اطلعت على هذا المحوص؟ وإحنا إن شاء الله سوف نجدني هذا الأمر إن شاء الله بلسك القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء بالعلم والكتاب والمشيئة والخلق مرس إحنا كنا الله يقولون هذا كنا عزين نشرح درس في في الفرق اه النهارده هذا الامر وانا كنت كنت عاوز نشرح بالليل يعني ولكن معلش تدي على هذا الامر لان بعض الاخوه كانوا بيحضروا معنا في الاصل اغلبهم مش موجود فان شاء الله نجوز اليوم وان شاء الله درس العصر باذن الله كتاب اعلام السنه المنشوره باذن الله بدل العصر المشكله ايش حد اشار مع سؤال؟ السلام <سؤال> عليكم ورحمه